بسم الله الرحمن الرحيم كاف <تصفيق> ذكر رحمة ربك عبده زكريا أَيْذْ نَادَى رَبَّهُ لِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَى الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْوَاسُ شَيْبًا وَلَمْ ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي منك وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك يرثني فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وشعله ربي رضيا يَا نَا الزَكَرِيَاءُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيَا هَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وكانت امرأتي عاقلا وقد وقد بلغت من الكبر اتجيا قال كذلك قال ربك هو علي خجر وقد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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا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 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت ألا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيٍّ وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيًّا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جبع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزديه قد قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع نخلت تساقط وليك رطبا جريا فكلي واشربي وقري عنا فان ترين من البشر احدا فقولي فقولي اني ندرت للرحمن صوما فلم اكلمن اليوم انسيا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 اشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني وجعلني نبيئا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا وبرا بوالدتي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 لا كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع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 يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان به حفيا وأعتزلكم ومن تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّهُنَّ جَعَلْنَاهُ نَبِيًّا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 واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان وكان يأمر أهله بالصلاة والزكامات وكان عند ربه مرضيا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 إِذَا تُتْنَيَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خلف الْأَضَارُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تِنَّابَ وَأَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا, ولا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّةً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 إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك ومعك كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا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 وربك لنحشرنهم وَالشَّيَاطِينَ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وَإِنْ منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أجثيا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 حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السرعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مردا أَفَأَرَىٰ إِذِ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا وَغَلَدًا وَلَدًا أَطَّلَعَ الغيب أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِي نَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ الله آلهة ليكونوا لهما الزنكلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرحمن وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يَمْلِكُونَ الشَّفِيَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادعي يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الْأَرْضُ وتخر الجبال هدم ان لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم الخيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا